قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم بل لا تقطعوا من رحمتي Allah ومن تكون ما قد لي ان ياتيكم العذاب موتا فم What the hell? قل افرغ غير الله تذكروني اعبدوا ايها الجاهلون ولطلب روحي اليك واين الذين منك لك لان اشتمت ما يوم الجاهلون ولقد اوحي اليك والى الذي نذر بمغلك لانها اشتراك لا يحبطن اعمالك ولا من الفاسقين بل الله فاعبد بل لنا عهدا بل لنا عهدا وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره dəfə fi Hatta La la la